والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين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 لا الا لم ينته لنسعا بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نادي سنهد الزبانيه كلا لا تطعه اسرد وقترب